هن أم الكتاب وأُخر مشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيدٌ، فيتبعون ما تشابه منهم اتِّضال الفتن، فيتبعون ما تشابه منهم اتِّضال الفتن واتِّضال تأويله.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 رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جابع الناس ليوم لا غيب فيه إن الله لا يخلف الميعاد